Orang-orang yang beriman, hakikat mereka adalah benar. Mereka mendapat derajat dari Tuhan mereka, ampunan dan rezeki yang berlimpah. Seperti Tuhan يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعذكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم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 وَمَنْ نَصْرٌ إلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أمنة مَنَّةً مِنْهُ وَيُنَزِّنُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ إِمَّا أَلِيُّ طَهِيرَكُمْ بِهِ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ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 121. That is, because they وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ whoever فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ Allah and يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدباء ومن يولهم يومئذ دبره إلا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد با فقد با بغضب من الله ومؤواه جهنم ومؤواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن ان الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاءا حسنا ان الله سميع عليم ذلك وان الله موهن كيد الكافرين إن تستفتح فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَتَهُوَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُونَ عُودَ وَلَمْ تُغْنِعْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ Ya ayuhal الذين امنوا اطيع الله ورسوله اطيع الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدوابع الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خير لاسمعهم ولو أسمعهم لتوالواهم معرضون يا ايها الذين امنوا استجيبوا للامر بالله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون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 وَذَكُرُوا إِذَا أَنْتُمْ قَلِيلُ مُصْضَعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ تَخَافُونَ أَيَّ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَاكُمْ فَأَوَاكُمْ وَأَيَدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزْقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Ya ayuhal الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا و تخونوا تعلمون واعلموا علموا أنما اموالكم و أولادكم فتنه و الله عنده أجر عظيم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 قالوا قد سمعنا لو نشاء قلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا فأمطذ علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعدبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون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 فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً تَنْمَى يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ويجعل الخبيث بعضه على بعضٍ فيركمه جميعاً فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إياه يغفر لهم ما قد سلف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 فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله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 Inna Allahu ma' al-ṣabīn, ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطر ورئى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 وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ نَغْمَةٌ غَالِبٌ لَّكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتْ فِئَتَانِ كَصَعِى عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله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 ولو ترائدي تؤفل الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم يضربون وجوههم وأدب رهم وذوق عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله وأن الله ليس بظلام للعبد Kadabii al Fir'aun dan yang lain dari mereka sebelumnya, mereka kafir dengan ajaran Allah, maka Allah menghukum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 كذبوا بآيات ربهم فأهلكناه بذنوبهم فأهلكناه بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين.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 فإما تثقفنهم في الحب فشرد بهم فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فبذ فبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدونهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما توفقوا من شيء في سبيل الله وفء إليكم يوفء إليكم وأأنتم لا تظلمون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 2-And lalu fed tuo Von callom. 3-Wantar bank ieilia dari seseorang 8-QuranŞMuzinasi 1-Alaям lalu fedati 8-Kur Agendaselves 9-Han dalam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 وَإِيَّاكُم مِنْكُمِ مِئَةٌ يَظْلِبُ أَلْفَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ الآن خَفَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِي كُمْ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 فَكُنُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهِ إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 124. 125. 126. 127. 128. 129. 129. 120. 121. 121. 122. 132. 132. 133. 143.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 أولائك هم المؤمنون حقا لهم المغفرة